فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على قرتيه جسدا ثم أناق هذا لي ملكا لا يهم بغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بمره يرخا ان حيث اصاب والشياطين كل بناءين وعواص واخرين مقرنين في الاطراف هذا عطاء